<متصفيق> اليوم على المنيون على الشمس المزهرة حضر القوة القاهره الله زكاه طهاره طوره حيدا. حيدر الكفة الراجحة حيدر الصفقة الرابحة أي. الله بكتابه مادحة أي. منه غير ساق الكوثر والشفيع بيوغ المحشة أصغى واستمع يا طالب الرشدي ما الذي فيه المصطفى قد خص والمرطبى عليك عيا يا علي حدر المولى شرفا لبس تاج المعرفه يا بشر يقدر يوصفه لا من هالعالم يقدر يحصي فضل القائم حننا حدر الباري ويعاديه عذبة الله سجر نار تسعر تصلك المن يبغى آت الذي شق من الحب جنة وخلدان وقد أعطى مفاتيحها علي عليون على علما عليون البتار الباتر حيدر الكرار الضافر أنس العمار علي وياسر علي من ثم التمار ولشتر سل أبو ذر وسأل من دحال الحصن ضوابا من قتل مرحب وضرابا والكفر من دك حزابا قل تجيبك غزوة خيبر يبقى تجهل قوة حنا إلا ذو الفقار ولا فتاة رسام عظيم لم ينلغوس وعلي حليون على علما حليون على علا حليون ولي الله صلوا علي علي, علي حذر حبا اسم بين العرش لالي الله بشأن عالي ساقين من حوض الكوثر حيدروا نعمير بحيط آه حيدروا قدروا عصميته آدم قبل التوبيته يونس نجا من كربيته مو في بطن الحوت تحير آه الله أن يحمي قاعري لجات في جاهنا بالمختار والمعتضى علي عليهم على علما عليهم على علا عليهم ولي الله صدوا على علي الخليل بحذر نادى وفردت نار الوقادى مرخاق للعاده بحر اصبح لامع برتلو نخوه حدا مو سب اسم يوم تفرى قال لي هم المطلب شمله رح ما تم من رب ورد النار وتغير عجيب انفحت حدا لا الشمس ردت بعد ما غاب ضوءها الشمس لفردين سوى عالي عالي يوم على علمًا عالي